وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اعلم اولا أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات أخرى. مذكورة في موضع آخر فإنا نبينها وقد مر فيه أمثلة كثيرة من ذلك وأكثرها في الموصوفات من أسماء الأجناس للأعلام وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هنا فإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى، وقد ذكر شيئا من صفاته ايضا في غير هذا الموضع وسنبين إن شاء الله المراد بالمذكور منها هنا والمذكور في غير هذا الموضع اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوه ووصفه بقوله واتيناه الحكم الى قوله ويوم يبعث حيا فقوله يا يحيى خذ الكتاب مقول قول محذوف اي وقلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوه والكتاب التوراة أي خذ التوراة بقوة أي بجد واجتهاد وذلك بتفهم المعنى أولا حتى يفهمه على الوجه الصحيح ثم يعمل به من جميع الجهات فيعتقد عقائده ويحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه ويتأظ بمواعظه إلى غير ذلك من جهات العمل به وعامة المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا التوراة وحكى غير واحد عليه الإجماع وقيل هو كتاب أنزل على يحيى. وقيل هو اسم جنس يشمل الكتب المتقدمة وقيل هو صحف إبراهيم والأظهر قول الجمهور إنه التوراة كما قدمنا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة واتيناه الحكم أي أعطيناه الحكم وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة مرجعها إلى شيء واحد وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب أي إدراك ما فيه والعمل به في حال كونه صبيا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية واتيناه الحكم صبيا أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث قال عبد الله بن المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقنا فلهذا أنزل الله وآتيناه الحكم صبيا وقال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة وآتيناه الحكم صبيا يقول تعالى ذكره وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه أسنان الرجال وقد حدثنا أحمد بن منية قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الآية وأتيناه الحكم صبيا قال بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى اذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقنا فأنزل الله وآتيناه الحكم صبيا وقال الزمخشري في الكشاف وآتيناه الحكم أي الحكمة ومنه قول نابغة ذبيان وحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمدي وقال أبو حيان في البحر في تفسير هذه الآية والحكم النبوة أو حكم الكتاب أو الحكمة أو العلم بالأحكام أو اللب وهو العقل أو آداب الخدمة أو الفراسة الصادقة أقوال قال مقيده عف الله عنه وغفر له الذي يظهر لي هو أن الحكم يعم العلم النافع والعمل به وذلك بفهم الكتاب السماوي فهما صحيحا والعمل به حقا فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في الآية الكريمة وأصل معنى الحكم المنع والعلم النافع والعمل به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان وقوله تعالى صبيا أي لم يبلغ وهو الظاهر وقيل صبيا أي شابا لم يبلغ سن الكهولة ذكره أبو حيان وغيره والظاهر الأول قيل ابن ثلاث سنين وقيل ابن سبع وقيل ابن سنتين والله أعلم وقوله في هذه الآية الكريمة وحنانا معطوف على الحكم، أي وآتيناه حنانا من لدنا والحنان هو ما جبل عليه من الرحمة والعطف والشفقة وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور في كلام العرب ومنه قولهم حنانك وحنانيك يا رب بمعنى رحمتك ومن هذا المعنى قول امرئ القيس أبنت الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنانك ذا الحنان يعني رحمتك يا رحمن وقول طرفه بن العبد ابا منذر افنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر اهون من بعض وقول منذر بن درهم من الكلبي وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء إذ أنا واقف فقالت حنان ما أتى بك هنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف فقوله حنان أي امري حنان أي رحمة لك وعطف وشفقة عليك وقول الحطيئة أو غيره تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا وقوله تعالى من لدنا أي من عندنا وأصح التفسيرات في قوله وزكاة أنه معطوف على ما قبله أي وأعطيناه زكاة أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة والتقرب إلى الله بما يرضيه وقد قدمنا في سورة الكهف الآيات الدالة على إطلاق الزكاة في القرآن بمعنى الطهارة فأغنى ذلك عن إعادته هنا وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية وزكاة الزكاة التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير أي جعلناه مباركا للناس يهديهم وقيل المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما يزكي الشهود إنسانا وقيل زكاة صدقة على ابويه قاله ابن قتيبة انتهى كلام القرطبي وهو خلاف التحقيق في معنى الآية والتحقيق فيه إن شاء الله هو ما ذكرنا من أن المعنى وأعطيناه زكاة أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل بما يرضي الله تعالى وقول من قال من العلماء بأن المراد بالزكاة في الآية العمل الصالح راجع إلى ما ذكرنا لأن العمل الصالح هو الذي به الطهارة من الذنوب والمعاصي وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وكان تقيا أي ممتثلا لأوامر ربه مجتنبا كل ما نهى عنه ولذا لم يعمل خطيئة قط ولم يلم بها قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره وفي نحو ذلك أحاديث مرفوعة والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعة إما بانقطاع وإما بعنعنة مدلس وإما بضعف راو كما أشار له ابن كثير وغيره وقد قدمنا معنى التقوى مرارا وأصل مادتها في اللغة العربية أيها المستمع الكريم ليكفنا ما مضى في هذا اللقاء على أمل أن يتجدد لقاؤنا إن شاء الله